الحمد لله الحمد لله الذي فضل المجاهدين على القاعدين درجه وكلا وعد الله الحسن وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه ومن ظال جاهل قد هدوه فما احسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم إن سير العلماء مما تشرئب إليه الأعناق وتتطلع إليه الأفئدة وتصغي إليها الآذان ولذا كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول سير الرجال أحب إلينا من كثير من الفقه وتذاكر سير العلماء مما يشهد الهمم ويقوي العزائم فإن سمع السامع بخبر آمن بالمعروف ناهن عن المنكر حتى ذلك على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإذا سمع بمن يجاهد الكفار نهضت همته نهضت همته لجهاد الكفار وإذا سنع بمن تصدى لجهاد المنافقين حمله ذلك على الصبر في مواجهة المنافقين وعلى جهادهم باللسان كما أمر الله تبارك وتعالى بقوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير وهكذا ولنقف أيها الكرام مع إمام العلماء وسيد الأنبياء وقائد المجاهدين صلى الله عليه وسلم فإنه عليه الصلاة والسلام ما تمنى ما تمنى من الدنيا إلا أن يقتل في سبيل الله ثم يحيا ثم يقتل كما في قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني والذي نفس محمد بيده لو أددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل كما الصحيحين أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس حتى إنه ليحتمي به صناديد الأبطال عند اشتداد النزال قال البراء رضي الله عنه كنا والله إذا حمروا البأس نتقي به يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الشجاع مننا الذي يحاذي به يعني الذي يكون إلى جوار النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم وقال علي رضي الله عنه كنا إذا احمروا البأس ولقي القوم القوم اتقينا بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه كما في المسند وغيره هذا هو خبر الإمام عليه الصلاة والسلام إمام العلماء وسيد الأنبياء فما هي اخبار علماء الصحابة رضي الله عنهم لنأخذ بعض النماذج وبعض الأمثلة فهذا معاذ ابن جبل الذي وصف بأنه يأتي أمام العلماء برمية حجر كما قال عمر رضي الله عنه هو فارس الميدان والفارس الطعام فقد حضر العقبة وشهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي يوم اليرموك خرج معاذ بن جبل وهو من علماء الصحابة خرج على الناس فجعل يذكرهم ويقول يا أهل القرآن ومستحفظ الكتاب وأنصار الهدى والحق والرحمة إن رحمة الله لا تنال وجنته لا تدخل بالأمانين ولا يؤتي الله تعالى المغفرة والرحمة الواسعة إلا الصادق المصدق ألم تسمعوا لقول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ومعاذ كان أحد الأربعة من الخزرج الذين جمعوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من العلماء المجاهدين ولما كان يوم اليمامة حمل الراية زيد بن الخطاب حتى قتل ثم أخذها سالم مولى أبي حريفة فقال المسلمون يا سالم إنا نخاف أن نؤتى من قبلك فقال رضي الله عنه بئس حامل القرآن انا ان أوتيتم من قبلي وعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما من علماء الصحابة وقد أقام ابن عمر رضي الله عنه بأذربيجان ستة أشهر حبسه التلج وما أوصله إلى تلك الأماكن والمناطق إلا الخروج إلى الجهاد في سبيل الله تعالى ثم ننتقل من ذلك الجيل الرباني الفريد إلى الجيل الذين خلفوهم ننتقل إلى جيل التابعين فهذا الإمام الكبير والعالم النحرير عبد الله ابن المبارك المروزي المجاهد الشجاع فارس المنبر والميدان قال الحسن ابن عيسى اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك فقالوا عدوا خصال ابن المبارك فقالوا جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والشجاعة والشعر والفصاحة وقيام الليل وقيام الليل والعباده والحج والغزو والفروسيه وترك الكلام فيما لا يعني هذه عده خصله من الخصال التي تميز بها هذا الإمام العالم ابن مبارك رحمه الله قالوا والانصاف وقلله الخلاف على اصحابه وقال العباس ابن مصعب جمع ابن المبارك الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والتجارة والسخاء والمحبة عند الفرق ومع ذلك فقد كان يخفي عمله وجهاده فإذا جاء وقت قسمة الغنيم الغاب فقيل له في ذلك فقال يعرفني الذي أقاتل له قال عبده ابن سليمان قال عبده ابن سليمان كنا في سرية مع عبد الله بن مبارك في بلاد الروم فصادفنا العدو فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى البراز إلى المبارزة فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله ثم آخر فقتله ثم دعا إلى البراز فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله فازدحم عليه الناس على هذا الفارس المغوار الذي قتل هؤلاء الأبطال الصناديد من الجيش المقابل قال وكنت في من ازدحم عليه فإذا هو ملثم وجهه بكمه فأخذت بطرف كمه فمددته فإذا هو عبد الله ابن المبارك فقال وأنت يا أبا عمر ممن يشنع علينا وكان ابن المبارك رحمه الله يدعو إلى الجهاد ويحث عليه بقوله وفعله بكتابته وشعره فمن ذلك قوله في هذه الأبيات كيف القرار وكيف يهدأ المسلم والمسلمات مع العدو المعتدي القائلات إذا خشين فضيحة جهد المقالة ليتنا لم نولد ما تستطيع وما لها من حيلة إلا التستر من أخيها باليدي بل كان ينعى على النساك القاعدين عن الجهاد ظن منهم انما هم فيه خير مما هو فيه روى عبد الله ابن محمد قاضي نصيبين قال حدثنا محمد ابن ابراهيم قال املا علي ابن مبارك سنه 77 و100 املا عليه ابيات قال وانفذها معي إلى الفضيل ابن عياض ابن مبارك آنذاك كان في الثغور فأملأ علي هذه الأبيات المشهورة المعروفة يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لا علمت أنك بالعبادة تلعب من كان يخطب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب ريف العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب ولقد أتان من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب لا يستوي وغبار خيل الله في أمث مرئ ودخان نار تلهب هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكتب قال فلقيت الفضيل بكتابه في الحرم فقرأه وبكى ثم قال صدق أبو عبد الرحمن ونصح يعني ابن مبارك وهذا علم آخر من أعلام التابعين اشتهر بالعلم والزهد والحكمة ذلكم هو الحسن البصري اشتهر كما أسلفت بالعلم والزهن والحكمة لكنه لم يشتهر بالجهاد لغنبة هذه الأمور المنكورة على سيرته بينما كان يجاهد في سبيل الله ويغزو ويتعرض للشهادة قال سليمان التيمين كان الحسن يغزو وكان مفتي البصرة جابر ابن زيد ابو الشايثان ثم جاء الحسن فكان يفتيه فالشاهد قوله كان الحسن يغزو وروى ابو عبيد الاجري عن ابي داون قال لم يحج الحسن الا حجته وكان يكون بخراسان يعني بالثغور وكان يرافق مثل قطري ابن الفجاءة وقطري ابن فجاء والمهلب من أبي صفرة وكان يعني الحسن من الشجفان بل قال هيشين حسان كان الحسن أشجع أهل زمانه وقال جعفر بن سليمان كان الحسن من أشد من ناس وكان المهلب إذا قاتل المشركين يقدمه كان المهلب ابن أبي صفرة إذا قاتل المشركين يقدم الحسن في الصفوف فهو قدوة على جميع الأصعدة وتتابع العلماء على ساحات الوغى يتقدمون الناس في الجهاد في سبيل الله فهذا يعقوب ابن عبد الله ابن الأشج أبو يوسف الفقيف قال عنه الذهري استشهد في غزو البحر في سنة 22 ومئة وذكر الذهبي في سيرة أحمد بن حفص الفقيه العلامة قال وهو يتكلم عن نفسه يعني احمد بن حفص يقول شهدت مرة ان رجلا وحده كسر جند العدو قال الذهبي عنى نفسه بذلك ونقل الذهبي في سيرة معاوية ابن عمر بن المهلب عن ابن معين أنه قال فيه كان رجلا شجاعا لا يبالي بلقاء عشرين هذا معاوية ابن عمر بن المهلب الحافظ الصادق قال عنه ابن معين كان رجلا شجاعا لا يبالي بلقاء عشرين ولما ترجم الامام الذهبي لأسد بن الفرات قال الإمام العلامة القاضي الأمير مقدم المجاهدين ابو عبد الله ثم ذكر أنه دخل القيروان مع أبيه في الجهاد قال وكان أبوه الفرات بن سنان من أعيان الجند وقال أيضا مضى أسد على الغزات من قبل زيادة الله الأغلبي متولي المغرب فافتتح بلدا من جزيرة سقلية وأدركه أجله هناك في ربيع الآخر سنة 13 ومئتين ثم قال وكان مع توسعه في العلم فارسا بطلا شجاعا مقداما زحف إليه صاحب سقلية في 150 ألفا قال رجل من الذين شهدوا هذا اللقاء العظيم المشهود قال رجل فأنا قد رأيت أسد يعني أسد بن وبيده اللواء يقرأ سورة ياسين ثم شمل بالجيش فهزم العدو قال ورأيت الدم قد زال على قناة اللواء وعلى ذراعه وفي ترجمة علي بن بكار قال الإمام الرباني العابد قال عنه الذهبي الإمام الرباني العابد وكان فارسا مرابطا مجاهدا كثير الغزو وفي ترجمة ابن الشيخ قال الذهبي أيضا الإمام القدوة المجاب الدعوة أبو الحجاج جوسف ابن محمد شبير عبد الله ابن غالب المعروف بابن الشيخ قال وكان رباني متألها قانثا لله كثير الغزو كثير الغزو ومن العلماء من جمع بين التأليف والتصنيف وبين الجهاد في سبيل الله فمن هؤلاء سندول محدث وهو محمد بن عبد الجبار القرشي قال صالح بن أحمد الحافظ لمن خلف الذهبي صنف كتبا كثيرة وهو أحد الثقات والصالحين وجاء في ترجمته أنه كان كثير الغزو والحج والعبادة كبير القدر و ابن عطية صاحب التفسير صاحب كتاب المحرر الوجيز قال عنه الذعبي وكان إماما في الفقه وفي التفسير وفي العربية قوي المشاركة ذكيا فطنا مدركا من أوعية العلم إلى ان قال وطلب العلم وهو مراهق وكان يتوقّد ذكاء ثم قال ولي قضاء المرية في سنة 29.500 وكان ابن عطية كثير الترحال وغالبا كان خروجه للجهاد في سبيل الله وابن قدامة الإمام المشهور صاحب المغني قال عنه الذهبي الشيخ الإمام القدوة العلامة المجتهد شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد ثم ذكر أنه صاحب المغني يعني صاحب كتاب المغني قال وهاجر مع أهل بيته وأقاربه وله عشر سنين وحافظ القرآن ولزم الاستغال من صغره وكتب الخط المليح وكان من بحمور العلم وأذكياء العالم وهو من العلماء المجاهدين وأخوه أخو ابن قدامة صاحب المغني هو الإمام العالم الفقيه المقرئ المحدث شيخ الإسلام أبو عمر محمد ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة جاء في سيرته أنه كان يكثر الصيام ولا يكاد يسمع بجناده إلا شهدها ولا مريض إلا عادة ولا جهاد إلا خرج فيه كان يكثر الصيام وكان لا يكاد يسمع بجنازة إلا شهدها ولا بمريض إلا عادة ولا بجهاد إلا خرج فيه وهو مع هذه العبادة والشرص على فعل الخير والجهاد في سبيل الله مع ذلك هو الذي تولى تربية إخوانه قال الشيخ الموفق صاحب المغني ربانا أخي وعلمنا وحرص علينا كان للجماعة كالوالد يحرص عليهم ويقوم بمصالحهم وهو الذي هاجر بنا وهو سفرنا إلى بغداد وهو الذي كان يقوم في بناء الدير وحين رجعنا زوجنا وبنى لنا دورا خارج الدير وكان قل ما يتخلف عن غزات هذه منقبة يقول وكان قلما يتخلف عن غزات وذكر الذهبي في سيرته أنه كان يخطب بالجامع المضفر ويبكي أو يبكي الناس وربما ألف الخطبة وكان يقرأ الحديث سريعا بلا لحن ولا يكاد أحد يرجع من رحلته إلا ويقرأ عليه شيئا من سماعه وكتب الكثير بخطه المليح كالحلية وإبانة بن بطره معالم مع التنزيل والمغني وعدة مصاحب ثم قال وكان يشفع برقاع يكتبها إلى الوالي المعتمد وغيره وقد استسقى مرة بالمغارة فحين إذن نزل غيث أجر الأودية ونقل الذهبي عن الضياء المقدس وهو ابن خالة ابن قدامة أنه كان إذا سمع بمنكر اجتهاد في ازالته هذا ايضا من الجهاد يعني الجهاد كما هو معلوم مراتب ومازل قال انه كان اذا سمع بمنكر اجتهاد في ازالته يكتب فيه الى الملك قال حتى سمعنا عن بعض الملوك انه قال هذا الشيخ شريكي في ملكه واما الإمام العلم نسيج وحده يعني ابن تيمية رحمه الله فيقف عنده التاريخ فقلما ما ترى فن من الفنون إلا وألف فيه ولا ترى علما من العلوم إلا كتب فيه ألف وأفتع وناظر الخصوم وقارع الحجة بالحجة والبيان بالبيان فهو فارس الميادين للميدان جاهد بلسانه وبقنمه وبيده وجاهد بسيفه فهو كما قيل حاذ الشريفين من علم ومن عمل وقل ما يتأتى العلم والعمل وقفا شيخ الإسلام عن الأصنام فكسرها بيده كما قال تلميذه إبراهيم الغياني لما علم شيخ الإسلام رحمه الله أن هناك أحجار يزورها الناس ويتبركون بها ويقبلونها وينذرون لها ويطلبون عندها الحاجات إلى غير ذلك وفي اعتقاد الناس أن من تعرض لها بسوء أصابته في نفسه آفة من الآفات شرع رحمه الله عند ذلك يعيب تلك الأحجار وينهى الناس عن إثيانها إلى ان قال تلميذه فقدمنا إليه يعني الحجر او الصنم وصحنا على الحجارين دونكم هذا الصنم قال فما جسر أحد منهم أن يتقدم إليه لن يجسر أحد أن يتقدم إلى هذا الصنم لهذا الاعتقاد السائد عند أولئك هو لا يزال عند بعض الناس إلى اليوم قال فأخذت أنا والشيخ المعاول منهم وضربنا فيه وقلنا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وتابعنا الناس فيه بالضرب حتى كسرناه فوجدنا خلفه صنمين من حجارة مجسدة مصورة طول كل صنم شبر ونصف وذكر مواقف كثيرة من انكار شيخ الإسلام رحمه الله بيده ولا شك ان هذا أيضا من الجهاد وذب شيخ الإسلام رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ووقعة النصراني عساف مشهورة مشهودة وهي التي ألف الشيخ رحمه الله كتابه الصالم المسلول على ساب الرسول بسببها ذلك أن هذا الرجل النصراني من اهل السويداء شهد عليه جماعة أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا الكلام في زمان يساء فيه إلى نبي الاسلام عليه الصلاة والسلام وقل من ينكر شهد جماعة على هذا الرجل أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم واستجار هذا النصراني الساف بابن أحمد ابن حجي أمير آل عليم فاجتمع شيخ الإسلام التهمية وزين الدين الفارقي فدخل على الأمير عز الدين أيبك فكلماه في أمره فأجابهما إلى ذلك وأرسل ليحضر فخراج من عنده ومعهما خلق كثير من الناس فرأى الناس عسافا حين قدم ومعه رجل من العرب فسبوه وشتموه فقال ذلك الرجل البدوي هو خير منكم يعني النصراني فرجمهما الناس بالحجارة رجموا الساف ورجموا هذا الأعرابي الذي معه فلما رجموهم أصاب الساف او أصابت الحجارة عسافا ووقعت خطط قوية فأرسل النائب فطلب الشيخين ابن تيمية والفارقي فأرسل إلى أنه ضربهما بين يديه ورسم عليهما وقدم النصراني فأسلم وعقد مجلس بسببه وأثبت أن بينه وبين الشهود عداوة فحقن دمه يعني هذه هذا هذه الشهادة حقن دمه و استدعي او استدعى النائب الشيخين ابن تيمية والفارقي فأرضاهما وأطلقهما ولحق النصراني بعد ذلك في بلاد حجاز فاتفق قتله قريبا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله ابن أخيه هناك ثم ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه المشهور المعروف الصالي المسلول على ساب الرسول صلى الله عليه وسلم ويذكر ابن كثير رحمه الله في أحداث او في ضمن الأحداث التي ذكرها في حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في بكرة يوم الجمعة المبكور ذكر كلام طويل قبل ذلك قال دار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله واصحابه على الخمرات والحانات فكسروا آنيه الخمور وشقوا الظروف اوعلهتي فيها الخمر واراقوا الخمور وعذروا جماعه من اهل الحانات المتخذه لهذه الفواحش ففرح الناس بذلك ففرح الناس بذلك ومن ما ذكر ايضا من انكار شيخ الإسلام رحمه الله لمراهر الشرك ومجاهدة المشركين بيده أنه كانت هناك صخرة كبيرة في وسط محرام مسجد النارنج فيتوجه المصلي إليها ضرورة لأنها في قبلة المصلي وعليها سثر أسود مرخى وعليها درابزين حولها ويعتقد الناس او استفاض عند الناس ان ذاك ان راس الحسين حط عليها يعني انا هذه القوه او هذا المدخل يقول وقد استفاض بين الناس أنه حط عليها راس الحسين عليه السلام فانشقت له وأنها متى انشقت كلها انها متى انشقت كلها قامت القيامة إلى غير ذلك من الاعتقاد المتعلق بتلك الصخرة فبلغ ذلك شيخ الإسلام رحمه الله فطلب الحجارين من القلعة وخرج إليها ومعه شرف الدين في جماعة كبيره فأول شيء عمله أنقلع الذربزين من حولها ونتش الستر عنها ورمى امر الحجارين أن يتقدموا ليهدموا هذه الحجارة فتأخروا عنها فتقدم هو وأخوه شرف الدين وضربها بنعله وقال إن أصاب أحدا منا شيء أصاب نحن قبله فتقدم إليها عند ذلك الحجارون يعني هم هذا الاعتقاد لا أساس له من الصحة وحفروا عليها فإذا هي رأس عمود كبير قد حفر له ونزل في ذلك المكان او نزل في المكان فكسروه قال الشيخ معذ الرافض عمل هذا في هذا المكان ولوح بين الناس أن رأس الحسين حطوه على هذا الحجر حتى يضل او حتى يضل به جهال الناس ف هذه بضاعه قديمه ان يزعم ان راس الحسين هنا وهناك يمنه ويسره في الشرق وفي الغرب وحياه هذا الإمام مليئه الجهاد بالسنان فضلا عن الجهاد باليد و اللسان فإن شيخ الإسلام رحمه الله كانت له اليد الطولة في جهاد التتر وفي جتالهم وفي تحريض الناس عليهم الكثير رحمه الله أنه في أحداث سنة سبعمائة قال في مستهل صفر وردت الأخبار بقص التتر بلاد الشام وأنهم عازمون على دخول مصر فانزعج الناس لذلك وازدادوا ضعفا وأنه وطاشت عقولهم والبابهم وشرع الناس في الهرب إلى مصر والكرك وغيرها من الحصون المنيعة قيل فبلغت المحارة وهي شبه الهودج إلى مصر خمسمائة أن ينقل الإنسان من الشام إلى مصر ب بخمسمائة وبيع الجمل بألف والحمار بخمسمائة وبيعة الأمتع والثياب والغلات بأرخص الأتمان وجلس شيخ الإسلام ابن تيمية في الجامع وحرض الناس على القتال وساق لهم الآيات والأحاديث الوالدة في ذلك ونهى عن الإسراع في الفرار ورغب في انفاق الأموال في الذب عن المسلمين وبلادهم وأموالهم وأن ما ينفق في إجرة الهرب إذا أنفق في سبيل الله كان خيرا وأوجب رحمه الله جهاد التتر حتما وتابع المجلس ونودي في البلدان لا يسافر أحد إنا بمرسوم وورقة فتوقف الناس عن السير وسكن جأشهم واستهل جماد الأولى والناس على خطة صعبة من الخوف وتأخر السلطان واقترب العدو وخرج الشيخ رحمه الله في مستهل هذا الشهر وكان يوم السبت خرج إلى نائب الشام فثبتهم وقو جأشهم وطيب قلوبهم وعدهم بالنصر والضفر على الأعداء وتلا قوله تعالى ذلك ومن عاقب مثل ما عقب به ثم بغي عليه فينصرنه الله إن الله لعفو ونغفور ثم عاد إلى دمشق وسأله النائب نائب الشام والأمراء أن يركب إلى مصر يستحيث السلطان على المجيد فساق, فساق وراء السلطان وكان السلطان قد وصل إلى الساحل فلم يدركه إلا وقد رجع إلى القاهرة وتفارط الحال كان السلطان خرج ينتظر المرسول من الشام أو الأخبار غير ذلك فاستحتهم على تجهيز العساكر للشام إن كان لهم به حاجة وقال لهم فيما قال إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته أقمنا له سلطانا يحوطه ويحميه ويستغله في زمن أمن ولم يزل بهم حتى جردة العساكل إلى الشام ثم قال لهم لو قدر أنكم لستم شكام الشام ولا ملوكه واستنصركم أهله وجب عليكم النصر فكيف وأنتم حكامه وسلاطينه وهم رعاياكم وأنتم مسؤولون عنهم وقوى الشيخ رحمه الله جأشهم ورمل لهم النصر في هذه الكرة فخرجوا إلى الشام فلما تواصلت العساكر للشام فريح الناس فرحا شديدا بعد أن كانوا يأسوا من أنفسهم وأهليهم وأموالهم ورجع تقي الدين ابن تيمية من الديار المصرية في السابع والعشرين من جماد الأولى وقد اقام بقلعة مصر ثمانية أيام واجتمع بالسلطان الرزير وأعيان الدولة وحثهم وحرضهم على قتال التثر فأجابوه ثم حرض شيخ الإسلام على قتال التتر فما زال يحث الناس ويعيدهم ويمنيهم بالنصر وتوجه إلى العسكر الواصل من خمافة اجتمع بهم وأعملهم أو أعلمهم بما تحالف عليه الأمراء والناس من لقاء العدو فأجابوا إلى ذلك وحل وحلفوا معهم وكان الشيخ ابن تيمية رحمه الله يحلف للأمراء والناس ويحلف لهم إنكم في هذه الكرة منصورون على التتار فيقول له الامراء قل ان شاء الله فيقول ان الله تحقيقا لا تعليقا وكان يتأول ذلك او يتأول في ذلك اشياء من كتاب الله منها الايه التي كان يستدل بها ذلك ومن اخر مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصر الله و خرج الشيخ أيضا صبيحة يوم الخميس من الشهر المذكور كما يقول ابن كثير رحمه الله من باب النصر بمشقة كبيرة وصحبه جماعة ليشهدوا القتال بنفسه ومن معه فظنوا أنه ظن الناس لما رأوه يخرج أنه إنما خرج هاربا فحصل له له من بعض الناس وقالوا أنت منعتنا من الجفل يعني, من الن... يعني نخرج من البلد جماعات وها أنت هارب من البلد فلم يرد عليهم فلما كان في يوم الأثنين من الرابع من رمضان رجع الناس من الكسوة إلى دمشق فبشروا بالنصر ودخل شيخ الإسلام البلد وأصحابه من الجهاد ففرح الناس به ودعوا له وهنأوا ما يسر الله على يديه من الخير وكان شيخ الاسلام رحمه الله في هذا الموطن يحث الناس ويتقدم في الصفوف ويريهم أنه لا يتأخر عنهم وأفت الناس بالفطر مدة قتالهم وأفطر هو أيضا وكان يدور على الأطلاب على الكتائب من الجوش والأمراء فيأكل من شيء معه في يده يمتثل أمامهم ليس فقط المسألة مجرد قول بل يفعل هذا أمام الناس ليعلمهم أن إفطارهم أقوى على مقابلة العدو فيأكل الناس وقال لهم او ذكر لهم حديث أبي سعيد إنكم ملاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم و قال ابن دقيق العيد رحمه الله لما راى من شيخ الاسلام ما راى بجهاده بيده ولسانه و بسلاحه قال ما أظن بقي يخلق مثلك وهذا على وجه المبالغه لما راى شيخ الاسلام ذكر ابن كثير أيضا في سنة 705 من الهجرة يقول في ثانية المحرم خرج نائب السلطنة من بقي معه نجوه الشامية وقد كان تقدم بين يديه طائفة منهم مع ابن تيمية في ثاني المحرم فساروا الى بلاد الجرد والراف والتيامنة فخرج نائب السلطنة بنفسه بعد خروج الشيخ غزوهم فنصرهم الله عليهم و يقول أبان الشيخ علما وشجاعة في هذه الغزوة وقد امتلأت قلوب أعدائه حسدا له وغمى امتلأت قلوب أعدائه حسدا له وغمى والأمر كما يقال حسد الفتى إذ لم ينال سعيه فالناس أعداء له وخصوم أسأل الله عز وجل أن يرحم هذه الأمة وأن يهيئ لها من أمرها رشدا وأن يبارك في علماء هذه الأمة وأن يكتب على أيديهم النصر المؤزر لهذه الأمة وما ذلك على الله بعزيز والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين